على القران وعلى السنه بتربا ويستغنى عن الدنيا وما فيها ويوعد ربه بالجنه عمر بيقول ده يم سعدي رسول الله على عهدي احب الي من الاصحاب ومن والدي ومن ولدي في دين الله افواجا وطلبا وحجاجا عطيت رب يديها لافقر منه محتاجا ومن جبريل في كل ما عمر يتعلم الإسلام، رسول الله بيدعيله وبيفسر له في الأحلام. يخاف بليسي وسوس له ويهرب منه لو شافه بفدر ربان يوصف له ملاك الطير على كتفه. اي تو فوي سالي في الكعبه ولا بخاف من الكفار دموع سيول على القبه خشوع للواحد القهار وبعد ما تنزل الصوره يشعروا امرهم شورى رسول الله حبيب الله جميل الطبع والصوره حلمت كتير اكون بينهم وعايش في زماني وزمانهم رسول الله واصحابه وطهر روحي بايمانهم